وَلا قدِي زََّ السَّمَاءأَدّيا بِمَصابِي حَوَجَعََّ مَوجُم للِشَّياطين وَآتَدِناَ لَم مَا ذاَبَ الصَّج وَلَّذين كَفَواُ بَِبّ مَا ذاَابُ جَهنَّماَا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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في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 كل شيء بصير أمن أم هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتوه ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أباء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة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 قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ